فهما كان من المعلوم أنه لو نزل على العرب في لغة العربيه العربية ما عقلوه ولا فهمه نعم طيب هل يأتي العاقل معنى السهم نعم قال الله تعالى وقد كان فيقوم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم عليه دون مجرد الفاظ، فالقرآن أولى بذلك وايضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشركوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاء وأنه صحيح الآن لو نترس زائد المساق فس نترى رأسه لنا نستفيد منه ولا لا ما نستفيد وكذلك لو قرأنا ما هو أبلغ من هذا ككتاب مثل القد أو بالكيميا أو ما أشبه ذلك بس نقرا رأسه لنا مش نستفيد أبدا جارت العادة العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ هذا الكتاب إلا ونستشرق نقرأه من يشغله وإلا صارت تلاوتنا له عبثا لا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك بكون الإنسان يثاب على تلاوته يقال إن القرآن له جهة فيها استعباد وجهة عمل وتنفيذ الاوقفه الاولى قد تحصل ان يتعبد لها زوجها بداخل القران لكن الثانيه التي نزل من اجلها ليتبع الرؤيه ويتذكر العذاب محبوسا في حق من لم يعرف معه القرآن ولم يتعبد ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا وهو وان كان في التابعين أكثر, من اكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبه الى ما بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاعتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن أكتابين وجهكم لذلك أخير صحابه أخير وقال ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميرات المواة والأرض والله بما تعملون خبير تحذر هؤلاء البخلاء من أن يمع الأهواء فيه ما تجد الرجل ينتصر لهواه وعبه حتى إن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكره به الرأة من النساء ما يقول أنا خليفة كيف ترد على الزكاة أنا أعلم منها أنا هي السلطة أنا آلم فلهذين السببين كان خلاف بين الصحابة الله عنهم في جسد كلام الله أفضل السببان هنا أن أفضل هذا بغاتهم قبل التغير فكانوا أفهم لمعانيهم من غير السبب الثاني غلّة الهواء وقفت السليم فيهم حيث ان كل واحد منهم مقصود إلا الحق أينما, أينما وجده اخذه ثم جاء التابعون من بعدهم فحفظ نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني فإن التابعين كبرت الفلوح بذمنه واختلط العربي بالعجمة وتغيرت في الألف وقد نغى علينا أن أول أنه كانت عدماً عدنا بطاعة رضي الله عنه تغير الناس من ذلك الوقت وأيضاً كثرة الأخوار وفتن وانتصار الإنسان برأيه حتى أدى ذلك إلى التقاح وابتقاة بين المسلمين وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تسير كلم الله أكثر من الخلاف نعم بين الصحاب ثم كلما بعد العهد عن عصر هو صار البلاء أشد وارتباس الحق بالباطل اعظم كما تجدون ثم هذا الآن إلى ثمان الآن تجد كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه أنه تيمين وكل خيمة في مينا فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد محمد أو الشاب ومنه اختار نعم قدرت له أو حتى حتى لا لتجد المسألة التي ليس فيها بما سبق إلا قوم واحد أو يقف لأقول واحد أو لا تجد فيها أدة أخوة نعم ليش؟ لأن العلم قليل وهو تبيل فصارا تركب من نقص العلم في الهواء الضياء والخلال والشقاء وعدم الاعتلاف نعم انتراض انتراض ها؟ انتراض انتراض انتراض انتراض انتراض انتراض نعم انتراض <تصفيق> <الحجيز> في <تصفيق> أنا عندي ومن لا لا لا من السابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه كما قال مجاهد عرضت من على ابن عباس عندك عند كل آية كل عند كل آية من وأسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به هيا مجاهد <تصفيق> جاءك عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد عليه ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التسبيح يكرر الطرق عن مجاهد عن مجاهد اكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التسبيح عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال وهذا أمر لا بد منه اين التابعين يزيدون على الصحابة في الإسراء والإسراء والإسراء أمر الله جميل ضروري لماذا؟ لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في العهد أرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كلما طلقت أمور جديدة لم ينص على عينها الكتاب الإسراء والسنة فلا بد من أن يكون هناك الإسراء والإسراء والإسراء لعلم العصر حتى يطبقوها على لماذا؟ على مهد الكتاب والصنة لأن الكتاب والصنة لم تكتب بكل مسألة تحدث في عينها إلى يوم الصين واضح لو أتات بذلك لكان المصحف كبر هذا مئة مرة وأيضا لأتى الناس بما لا يعرفونه بما لا يعرفونه يعرفون. يتحدث مثلا عن الشيكات وعن البنوك وعن الأشهاد وعن تأميناتنا يتحدث في عاثل ذلك في عاثل صحافة وهم لا يعطون ذلك لا لكن حدث أمور وجدت أمور صار العلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستمدار ما لم يكن لغيره حتى يطبقوها على طريق ما يقره كتاب الله وصوله رسوله صلى الله عليه وسلم بالله الرحمن الرحيم على رحمه الله تعالى رسل باستلاف السمك في التفسير وأنه اقتلاف تنوّم الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصف عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع واختلاف تضايد وذلك الثمسان نعم, نعم. اذا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من اختلافهم في الأحكام لأن تفسير القرآن هو تبين معناها والمراج بها وهذا شيء يقل فيه الخلاف لكن الاحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس فصار الثلاف فيها اكثر من الاختلاف التفسير وذلك الاختلاف, الاختلاف الناس في العلم والفهم وقد سبق لنا ان هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ ان تفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالايه شيء اخر يعني ان اللفظ يفسر بلفظه بمعناه بحسب الكلمه ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن نعم أظن ما نقصكم ما نقصكم بهذا ولكن أنتم فاهمينها وهل تكون له مثالا خرج الله تعالى ثم يأتي بعض آيات ربك فالصرح البعض لأنها آية من ايات الله آية الله بلقفها ما فسرها البعض لو فسرناها بلفظها ويكون آية من ايات الله فأتي و أنه ذلك وذلك <هذا> يصر احدهما أحدهما ان يعبر ان يعبر كل واحد منهما عن المراد بعباره غير وايضا فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد ان اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين لا يمكن الجمع فيه بين القولين لان الضدين لا يجتمعان واختلاف التنوع انه يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لان كل واحد منهما ذكر نوعا والنوع داخل في الجنس واذا اتفق في الجنس فلا اختلاف اذا اتفق في الجنس فلا اختلاف ففهمتم فرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع اختلاف التضاد معناه انه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع وطبعا ولا بفرض من باب أولى. واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين وشبه في الجنس ويختلفان في النوع. يكون الجنس اتفق, اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف وحينئذ هل يكون هذا اختلافا لا لأن ذكر كل واحد منهما نوعا كأنه على سبيل التمثيل كأنه على سبيل التمثيل وسيكون المعلف أمثلة لذلك، لكننا لكننا لا بد أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع، ها؟ واختلاف التضاد. اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لتضادهم، واختلاف التنوع معناه أنه يمكن الجمع بين القولين لاتفاقهما في الجزء. كلا ولا لا؟ طيب. أحدهما أيعب يعبر عن كل عبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئه التي بين تراثية والمتغاينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. وذلك من أسم... مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كل... كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاءه باسم من أسمائه الحسنى دعاه لدعائه باسم آخر فللأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكل من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفه التي تضمنها الاسم طيب نستمع الان الآن اختلاف التنوع قص جاء المؤلف صنفين. الأول أن يعبر كل واحد منهم والمراد هنا الضمير منهم يعود على الصحابة يعود على الصحابة بل على الثلاث نعم من نشمت الصحابة والتابعين. يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى, المز... غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى يعني منعه انهم اتفقوا على المراد لكن عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير التعبير الأول غير التعبير الأول وإلا فهما متفقان كما لو قال قائل في تعريف السيف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 وقال الثاني الغضنفر القفورة وقال الثالث الغضنفر الليل وما أشبه هذا يكون هذا خلافا لا ليس خلافا ولا تنوعنا أيضا لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليها اللفظة الأخرى والمسمى المسمى واحد لنعم انتبه بالعبارة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 إذا كان المؤلف رحمه الله يعني لها من اخر آخر لأن اللي بين المترادفة وبين المتباينه المترادفة ما هي الدالة على معنى واحد والمتباعدة الدالة على معنى أي فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى متعادكه وباعتبارها على او باعتبارها باعتبار دلالتها على معنى يختص بكل لفظ منها تكون متباينه اي نعم صح كما قيل كما قيل في اسم السيف الصارم والمعلم وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القرآن فإن اسماء الله كلها تدل على مسمى واحد أسماء الله كما تعرفون كثيرة جدا لكن مسمىها واحد فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات متباينه من حيث اختصاص كل اسم منها في المعنى الخاص به وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة فهي باعتبار دلات على الذات وباعتبار دلالتها دلالته كل لفظ منها على معنى آخر متباينة وكذلك القرآن سمى القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك فهو باعتبار هذه الأفضار باعتبار دلاتها على القرآن وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة نعم نعم فليس دعاؤه باسم من أسمائه حسنى مبادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى قل دعو الله أرشه الرحمن أيما تدعوه له الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات النسماه وعلى الصفة التي تضمنها, تضمنها الاسم كالعلم يدل على الاسم. كالعليم كالعليم كالعليم زينة زينة عين. عندك هذه العليم نعم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على عطيتها هذه الأسماء الثلاثة باعتبار لدلالة على الذات والمترادع وباعتبار لدلالة الأول على العلم والثاني على القدرة والثالث على الرحمة يدل أفانها متبادنة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر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 فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو الغلو في الظاهر موافق الدغلات الباطنية أنتم كان مع دعواه أم لا مع لكن أنصف من نفسك يبن مالك الغلو مع ما فيها قليل هنا فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه, دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك لا تنمالك رحمه الله وتشبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره هنا في, في اسماء الله سبحانه وتعالى انقسم الناس بها إلى اقسام منهم من جعلها أعلام محظة لا تدل على المعنى إطلاقا ومنهم من جعلها أعلاما واوصافا ومنهم من قال يجب أن لا نقول انه حي يجب أن نقول إنه ليس بحي ولا ولا يقولون لا نقول انه حي ولا نقول إنه ليس بحي ممكن هذا وهذا فالباطنية يقولون انه لي ليس لا يقولون انه حي ولا ليس بحي يعني يقول لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي إذن ما هو هم يقولون يجبون على هذا يقول لأن الحياة والموت لا يصحن فيهما وساتهما إلا لمن هم لمن هو قابل لذلك والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت نجيب بالها نقول لهم إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها مجرد دعوة أو عرف مصطنعتموه فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفع عنهم الحياة فقالوا الذين دعونا من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء وهم عبدون شجرا وحجرا وما أشفه عليك حرفتم فانتقض قولهم بنص القرآن ثم نقول لهم حب أننا تنازلنا معكم لكن أنتم تقولون إننا لا نقول إنه موجود ولا غير موجود فنفيتم عنه الوجود ولا عدم وهذا مستحيل باتفاق العقلاء لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر أن يثبت الآخر وأنتم تقولون لا يجوز أن نقول إن الله موجود ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود كيف لماذا قال لو قلنا ان الله حي شبهناه بالاحياء ولو قلنا انه ميت شبهناه بالاموات نقول وعلى زعمكم شبهتموه بماذا لا يا اخي بالجمادات ما دام تقولون إنه غير قابل للحيط والموت كالحجر نقول ان شبهتموه بالحجر بالجماد فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي قولهم لا نقول موجود ولا غير موجود قلنا الآن شبهتموه بماذا بالم... يا أحمد. طيب إذا قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود يعني أنك إذا قلت إنه موجود فقد ألحت وإن قلت معدوم فقد ألحت الحأت قال نقول لا موجود ولا معدوم هذا ممكن ولا لا غير ممكن نقول الآن شبهتموا بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها وهذا ستعان الله عظيم مر علينا في التوحيد أنا أذكر من إن مر علينا ها طيب إذن هذا مذهب الباطنية في الله عز وجل نقول ما يمكن نسبة الله ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين والاخرون المعتزله وعلى الظاهر اللي يغارون في الاثبات الظاهر يقولون اننا نثبت الاسم لكن ما نثبت له معنى ونقول هذه الاسماء مجرد علاء فقط سميع بلا ثمن وعليم بلا علم ورحيم بلا رحمه وهكذا مجرد علم كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مذمم ما في خصل حميدة وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من أكفر عباد الله هو عبد الله وهو ينكر وجود الله إذا ما معنى قولنا عبد الله مجرد مجرد علم يعين المسماه فقط هم يقولون أسماء الله هكذا أعلام محظة ما له معنى ما تحمل معنى الإطلاقا وهذا الكلام الذي جاء, جاء به المؤلف جاء به استطرادا ولا ما له دخل في التفسير لأنه قال ولس هذا موضع بسط ذلك لعم اللهم إلا أن يقال قدرثوا في التفسير من حيث إن من, إن من القرآن إن في القرآن من حيث إن في القرآن أسماءا كثيرا لله عز وجل هنا. وإنما المقصود أن كل اسم من أشيائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله فاهمين هذه أيضا فاهمين إن ليس يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق النزول مثال الخالق دل على الذات اولى وعلى صفه الخلق ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم وعلى القدره التي تضمنها اسم القدير كيف دل على العليم والقدير وهو بس خالق لانه لا يمكن يخلق إلا بعلم وقدرة ولهذا قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء وهذا واضح لو أن أحدا صنع جهادا من أجهزة المسجلات يمكن يصنعه هو ما يدري كيف يصنعه لا طيب يمكن يصنعه وهو أشهد ليش ما يمكن؟ ليش لا قدر نعم <تصفيق> من, من, من الصلاحيان وما في السؤال وقت المناقش الشرح عشان التسجيل يكون مستمر نعم <تصفيق> وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القران مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فان كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى اذا عرف إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون اسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن, هو القرآن أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارثا يضاف إلى الفاعل وتارثا إلى المفعول فإذا قيل, فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به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 قال ربي لنحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فلتيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر وكلامه كلامه أو هو ذكر العجلة فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم طيب <تصفيق> الآن مثلا المنظم رحمه الله إذا كان مقصوب السائل يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن إذا كان تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم لو قال لك ما معنى قوله ومن اعرض عن ذكري ما المراد بذكري هل هو الى الفاعل أو الى المفعول يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه نعم يحتمس يجوز أن المعنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياي كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري التي لتذكرني بها فالمعنى لذكري أي لذكره إياي أو أن المراد الذكري أي ما أنزلته عليه من الذكرى وهو القرآن أو بعبارة أعمى وهو أحسن ما أنزله الله من الكتب ما أنزله الله من الكتب فالمعنى من أعرض عن الكتب, التي عن الكتب التي أنزلتها ليتذكر بها وهذا المعنى إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب لقوله فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا أسقى ومن أعرض عن ذكري والمراد الذكر هنا هداه الذي أنزله لأنه قال فمن اتبع هدايا ومن أعرض عن ذكري ولكنه عبر عن, الذكر عن في الإعراض عن ذكره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 وللا لا؟ لأن اللفظ صالح لهما جميعا إنّه وإذا كان مقصود السائل وهل هذا اختلاف تنوع ولا, ولا تراد تنوع لأن هذا لا يرد المعنى ما الثاني لا يراد المعنى الأول فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده إنّه وإذا وإن كان مقصود السائل معرفه ما في الاسم من <تصفيق> ف... معرفه معرفه من صفه مختصره من الصفه المختصه به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل ان يسال عن القدوس السلام المؤمن وقد علم, أنه هو وقد علم أنه الله من هو الله من السلام الله لكن إذا قال ما القدوس ما السلام فهنا يختلف الجواب لأن سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام أما لو قال من القدوس ما يمكن تقول تفسر القدوس له بل تعين المراد به المسمى بهذا الاسم وهو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 أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه ومعلوم أن هذا ليس اختلاف وهذا أيضا هذا جواب ثالث إذا قال من من القدوس من السلام من المؤمن فقلت عالم الغيب والشهادة او الذي وسعت رحمته كل شيء او هو الغفور الرحيم هذا جواب ثالث غير الأول لكنه في المعنى غير السابقين لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات لان عندما أقول هو الغفور معناه ما فصل لي معنى القدوس ففهم مني اني أريد تعيين المسمى اللي هو الذات لكنه عبر بمعنى آخر جديد قد لا يقرأ على باله فأتى باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه تفادي ذات تنواع يعني معناه قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفته وقد يكون التفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته وقد يكون تسريب الكلمه لمعنى آخر يوصف به من يراد بها مثل الغفور الرحيم السميع العليم الى آخر نعم لا إذا كان كان السائل يعلم إذا كان السائل يعلم وقد يجيب بهذا مثل يقول من هو قدوس ومن هو السلام أقول هو شديد العقاب لمن عصاه لاني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله فأريد أن أذكر أن أذكره أو مثل السائل لي انسانا مشفقا على نفسه خائصا فأقول في معناها هو من كان على حسن ظن عبده به لماذا لأذكره بحسن الظن بالله ولا لا شك أنه لو يجي وعده أنه قدوس قولها غفور رحيم لغير غرض أن هذا يعني بعيد نعم ومعلومون أن هذا ليس اختلاف تضاد ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم بالصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو, أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النوات, النوات بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ورب الله مثلاً قراطا مستقيما وعلى جنبتي السراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق السراط وداع يدعو على رأس السراط قال بعضهم على فالصراط قال فالصراط اشتبع على بعضه.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 طيب إذن فأعتمنا أن ال... أنه فسر السلاف الكلمة بمعنى وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا فهو من باب اختلاف التنوع اهدنا الصراط المستقيم ما المراد بالصراط لا من المراد بهم هم معناه معنى الصراط الطريق الواسع لكن ما المراد به أه؟ اهدنا الصراط المستقيم ما المراد بالصراط المستقيم الاسلام هذا واحد هذا قول والقول الثاني انه القران والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنه لكن هل يتنافيان ابدا لأن, الإسر... لأن الإسلام هو ما في القرآن الإسلام هو ما في القرآن وحينئذ فلا تضاد بينهما سواء فسر بأنه القرآن أو فسر بأنه الإسلام واضح وحسن إذن بماذا فسر الصراط وضل القرآن وهذا خلاف اختلاف تنانو وليس اختلاف قضاه بدليل ان كل واحد منهما ايش لا ينافي الاخر نعم اصفو الصفي الثاني اي يذكر كل واحد كلا ان يذكر كل منهما كل يذكر كل منهم هلح بس ما نصبت أفر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه بعض أنواعه على سبيل التمزيل وتمزيل المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل مثل أعجمي سائل سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالاشاره إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك قال ما هو الخبز اعجن ثغره الخبز وقرص قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله بالماء وعجنه ها بك ما اعرف ولا لا لكن اذا قلت معك خبزه لكن الخبز هذا هل يفهم انه ما بخبز خبز الدنيا الا هاللي بيدك لا. لا. أو على سبيل التمثيل يا <تصفيق> عن سبيل التمثيل. ولهذا لو ذهب إلى الطقانة وجد لفة خبز كامه صح سهل لا. فهذا التعيين ليس معناه أنه يريد يراد أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة لا يزيد ولا ينقص. لكنه على سبيل التمثيل. سما التمثيل. ماذا عن هذا الأعجامي لو وجد خبز؟ سميز بدل بدل بر بدل بور يفهم الخبز ولا لا لا لا يفهم الله الله يفهم الله الناس يطلعوني يطلعوني يطلعوني يطلعوني يطلعوني يطلعوني يطلعوني. يمكن يمكن ما هذا له تفصيل طيب مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذي ثم اورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ضالين يضلون ومنهم مختصون ومنهم سابقون بالخيرات فمعلوم ان طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا كيف وصف الكتاب باسم موصول اذي كل الذين الكتاب الذين وش نغاولدي ليش دا يقول الكتاب كما قلنا ثاني والذين المحور أول شنو هو هو صحيح انا ما لكن بالعكس الكتابه مفعول أول والذين مفعول ثاني ويصلح كما قال لكن الاصل ان الفاعل ان الاول هو المفعول الاول ايها الاخوه لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لاكمالها